وأثقل ما يراه المرض جرح يعل عليه في أيام عيد يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح امتل القز شريف من اليهود ان اليهود يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح امتل القدس الشريف من اليهود ينسوه جردوهن صلاح ما بقابه شبر ما صار مهدود ينسوه جردوهن صلاح ما بقابه شبر ما صار مهدود يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح دمتل القدس الشريف من اليهود تدور چه جردوهن صلاح مبجَابه شبر ما صارم هدود یا نادیل صراط و لمنك للعِدا صار سجود في زمان الهيمنة والانفتاح أصبح الإسلام عدوم الوجود في زمان الهيمنة والانفتاح أصبح الإسلام عدوم الوجود يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح شريف من اليهود من اليهود دنسوه جردوه من صلى أحمد قابه شبر صار مهدود البرود من القهر والضيم فاح والعرب لا زال تسكنهم برود في ايدينا صرنا سلاح بعضنا يقتل بعض الأجل الخلود في يدينا عدانا صرنا سلاح بعضنا يقتل بعض الأجل الخلود يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح انت للقدس الشريف من اليهود من اليهود دنسوه جردوه جردوهن صلاح. بقابة شبر ما صار مهدود أقضي ما كنا لهم مثل الرما أصبح شوك غدينا له رود ضعي ما ضينا مع دراج الرياح يشهد الحاضر علينا بالجمود ضعي ما ضينا مع دراج الرياح يشهد الحاضر علينا بالجمود يا صلاح الدين وينك يا صلاح امید وجردوه النصال ما بجابه شبر ما صار مهدوه لا بنم الجد ياكود لا بنم العصي فغير لا بنم الغي ياكود السماح ولا بناء إلا زئير لا بنم الغي يا, يا صلاحي يا صلاة أنت للقدس شريف من, من اليهود لن يسعه جردوهن النص لا ما بقابه شبر ما صار منه كل معنى للتعب فين ارتياح كل معنى للوفا فين وعود فاشلين وأنت ظاهر بالنجار رح نعرف نا لن نزول من الصعود فعشلينا وأنت ظاهر بالنجاح نعرفنا لن نزول من الصعود يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح أنت للقدس الشريف ملياهو ملياهو دنسه جردوه مبقى بهشبر ما, ما صار مهدود أمة تنزح عروبة هجرا الحجر والطفل والقبل شهود العروبة صابها منك ساح والدليل جرح أمة نيزود العروبة صابها من ساح والدليل جرح أمة نيزود يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلا ينتل القدس الشريف من اليمون واليهود يسعوا جردوهن الصلام ما بقى شبر ما صار مهدوهن يسعوا جردوهن الصلام ما بقى به شبر ما صار مهدوه يا صلا